الوحدة الرابعة الدرس الأول عطلة نهاية الأسبوع واحد استمع إلى الحوار الآتي وتحدث مع زميلك الذهاب إلى الصحبة الدينية والندوة ما رأيك في الذهاب إلى الصحبة الدينية يوم السبت؟ فكرة رائعة ولكن زينب عندها امتحانات، يجب علينا مساعدتها إذا نذهب يوم الأحد، أين هي الآن؟ أظن أنها تستذكر دروسها في الغرفة، هل أناديها؟ لا داعي لذلك، أنا أذهب إليها وأسألها عن رأيها بعد مدة قصيرة يا ابنتي، أنا وأمك نريد الذهاب إلى الصحبة الدينية يوم الأحد ما رأيك؟ أشكركم يا أبي ولكن عندي موعد مع صديقتي مريم يوم الأحد اذهبا أنتما وأنتما إلى أين ستذهبان؟ سنذهب إلى الندوة لقد اتفقنا على هذا قبل أسبوع ما هو موضوع الندوة؟ موضوع الندوة هو الندوة العالمية للشباب الإسلامي أنا أريد أن أذهب مع بنتي إلى هذه الندوة ما رأيك يا زوج العزيز؟ أنت حرة، اذهبي معها، وأنا سأذهب مع الأصدقاء إلى الصحبة الدينية